الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتل النبيين وإمام المفتقين وعلى آمه وأصحابه ومن تبعهم بإسانه إلى المدين يقول عز وجل كتب عليكم القتال وهو خره لكم وعسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال أي فرع والمراد بالقتال هنا قتال الأعداء وهو كره لكم يعني مكروه عندكم مما فيه من المشقة والتعرض للهلاك وغير ذلك مما تكرهه النفوس لكن يقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهذه للتوقع يعني ربما تكرهون شيئا وهو خير لكم لأنكم لا تعلمون النتيجة والعاقبة والمستقبل وأسى أن تضربوا شيئا وهو الشرر لكم فكم من إنسان أحد شيئا واستعجله ولكنه صارت العاقبة وخينة ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون فكلوا العلم إلى الله عز وجل وارضوا بما قدر الله وقوموا بما أوجب عليكم فإن ذلك خير لكم يقول يقول عز وجل ونحن الآن نسرع في فوائد هذه الكريمة كتب عليكم القتال ففي هذه الآية فوائد والحكم فرغية القتال لأن كتب بمعنى فرغ كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرغ وكما في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا جاء وقت والقتال قتال العداء فرض كفالة بإجماع المسلمين ولا يمكن أن يسقط أي حال من الأحوال سقوطا نهائيا ولكنه قد يسقط عند العجز إلى حين القدرة ويتعين القتال أن يكون فرعين في أربعة المواضيع الموضوع الأول إذا استنفره الإمام يعني إذا استنفر الإمام أهل القتال وجد عليهم الإجابة لقول الله تعالى يأي هلين آمنوا مالكم إذا قيل لكم أنجرو في سبيل الله استأقلتم إلى الأرض أرويتم بالحياة الدنيا من الآخرة كما ماتوا بالحياة الدنيا في الآخرة في إلا قليل إلا تنفروا يعزلكم عذابا أليما ويستدروا القوم الغيركم ولا تروه شيئا المنظر إذا حرأ والتقى الجمعات فيجب عليه الثبات والجهاد يعني والقتال يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يلهم وإذن دبرا إلا متحدثا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بعدبنا الله وما هو جهنم وبئس المصير أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزهف من المنفقات أي المهلكات الموضع الثالث إذا حصره العدو أحاط به وجب عليه القتال كفاءا عن نفسه لأنه يجب على المسلم أن يدافع الكفار عن نفسه لأن الكفار لو قتلوه فقد هدموا جانبا من الإسلام بقتل أهل الإسلام بقتل أهل الإسلام الموضع الرابع إذا حصر إذا احتاج إليه بأن كان عالما بفن من فنون الحرب لا ألمه غيره فحينئذ يتعين عليه هو أن يقوم بهذا الذي لا يعرفه غيره لأنه في هذا الحال لا يكون غيره مقاما مثل أن يكون عالما تشغيل بعض المعدات العسكرية ولا يعرفها غيره فحينئذ يتعين عليه أن يقوم بهذا العمل هذه الأربعة مواضع يكون الجهاد فيها فرض عيد ومن فرائد الله الكريم أن الواقع لا يغير الشرق فكراهة الإنسان للقتال لا تغير فرضية القتال وإن كان يكره ويترتب على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان أن يقوم بواجبات الله عز وجل بما أوجب الله عليه أنه يتعين عن إنسانا يقوم بما أجب الله عليه ولو كرهته نفسه يحملها؟ على القيام بالواجب؟ وليصدر فإن قال قائل أي ما أفضل أن يأتي الإنسان العبادة وهو راض بها مطمئن إليها منشرح بها صدره أو أن يأتيها أن يأتي بالعبادة متكرها لها وهي شاقة عليه قلنا الأول أفضل بكثير كثير وأعلى منزلة وأصد حالا والثاني له أجران لكنهما دون أجر الأول له أجران الأجر الأول أجر العبادة والأجر الثاني أجر المعامات عليها ونشقة فعلها عليهم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفر في الكرام الضررة والذي يقعه القرآن ويتشتاكع فيه وهو عليه الشرق له أجران لكنهما أجران دون أجر الأول لأن الأول أكمل حالا وأسب من الثاني ومن فائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له. وهذا أمر مشاهد أحيانا تكره عملاً عن إلك أو تكره أمرا وقع عليك من عند الله أو أمراً وقع عليك من عند الناس هذاك وإذا بنتيجة هذا الأمر خير عظيم في مستقبلك وحالك أقول هذا شيء مشاهد مجرد ووريفة الإنسان في هذا الصبر الصبر والانتظار وسوف يجد أن الخير كله بما اختار الله عز وجل ومن فائد الآية الكريمة أيضا أن الإنسان قد يحب الشيء وهو شرور له قد يحب أن يتثبت عن القتال ويتأخر فيؤخر نفسه ويكون ذلك شرا له وكذلك في أمور الدنيا قد يحب الإنسان كثرة المال وكثرة العيال وكثرة الأهل الأزواج وإذا بهذه الكثرة تكون شرا عليه ولهذا يجب على الإنسان سلوك الشريعة والصبر على ما يحصل وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم المؤمن القوي يعني في إيمانه وعمله أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن صادك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح أمر الشيطان ومن فراج العجل أن الإنسان إذا حمل نفسه على ما يكره من طاعة الله فليرتقد الخير لقوله سعال وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم ومن فوائد الآية الكريمة اتبات علم الله عز وجل لقوله والله يعلم وأنتم لا, وأنت لا تعلمون والمراد لا تعلمون العاقبة وإلا فلدينا علم في الشيء الحاضر والشيء الماضي الذي لم ننسه وعما المستقبل فلا عملنا به إلا ما علمنا الله عز وجل ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فعال الإنسان أن يكلع علم المغيبات إلى عالم العدو الشهادة وأن يقوم في حاضره بما أوجب الله عليه وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته